قال عيسى بن مريم اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماوات تكون لنا عيدا تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية من وَأَرْزُقُنَا وَأَنْتَ خَيْرُ الْرَّازِقِينَ قَالَ اللَّهُ إِنِّي مُنَزِّلُهَا عَلَيْكُمْ فَمَن يَكْفُرْ بَعْدُ مِن كُمْ فَإِنِّي أُعْذِبُهُ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 121. إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم 122. قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم لهم جنات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 119. وعلى كل شيء قدير